الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لمحمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا ملاه إلا استرى. استرى. الله استوى استوى الله الصراط سوره Allah الناس من الشر الوسواس الخناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صهور الناس من الجنة والناس الله أكبر